بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ضرواء فالحاملات وقرا فالجاريات مصرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء ذات حبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك أُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ رَسَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْدِينِ يَوْمَهُمْ عَلَى مَا لِيُفْتَنُونَ ذُوقُ فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّاتِ وَعِيْشُونَ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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 فَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ مُعَقِيمٌ قَالُوا كَفَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ